<تصفيق> أَن نَجْعَلَ نَارًا فِي أَعْنَاقِهِم أَوْ لَالَمْ فَإِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وجعلنا من بين أَيْدِيهِمْ سدا ومن خلفهم سدا فَأَرْشَيْنَاهُمْ فأرسينهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم آذتهم أم لم انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وغلب لهم مثلا الأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم مثنين فكذبوهما فعزلنا اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوا ما بثالث فقالوا فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما ان اَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إن أنتم إِلَّا أَنْتُمْ قالوا ربنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وما عَلَيْنَا إِلَّا البلاغ الْمُبِيِّنِ قَالُوا إن ولما <تصفيق> تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا ولا لكم وليمسنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم آي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقوص المدينة رجل يسرى آه اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا, لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجع أتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضرر لا تغني عني سفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقدون اني اذا لفي ضلال كنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وَمَا أَوْزَنَ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسوة على الهباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لنا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَزَّرْنَا وَفَزَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْهُلُونِ لِيَأْكُلُوا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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لغير ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعزول القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون Właśnie, że w tym momencie, gdy w tej chwili شاء ورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا منا الا رحمه منا ومتاعا الى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا لَك يَنوَنَ مَرِبِي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للذين امنوا ان اطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ظلال ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم, تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تنصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسدون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم, هم جميع لدينا محضرون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 هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتياز اليوم أيها المجرمون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 Szanowna قد Wysoka Szanowna Pani Wysoka Szanowna Pani Wysoka Szanowna كنتم توعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نسيرنا أولى طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 وَمَا يَعَلَّمْنَاهُ الشَّرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِتُمْ لتنذر من كيان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم وعملت أيدينا أنعاما فهم, فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها مناف ومشارب أَفَلَا يشكرون واتخذوا من الله الهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون Nie يُحْزِنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا خلقناه من نطفة فإذا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الإضام ويرمي قل يحييك الذي أول مرة وهو بكل خلق عليك <تصفيق> الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فئدا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُنْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السماوات وَالْأَرْضَ بقادر عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَاءَ